أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد ترى الفجر يرمقنا من بعيد أخي قد صرت من يديك دماء أبد أن تشل بقيد الإيمان سدر الفا قرباها للسماء مخضابها بوسام القلود مخضابها بوسام الخلود أخي هل ترا كسئمت الكفاح وألقيت عنك هليك الصلاح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 طريقك قد قد الدماء ولا تلتفت هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تطل لغير السماء فلسنا بطير مهيض الجناح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 فأوقد لهم من رفاة الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن نلقى أحبابنا فرضت ربي أعد دلت لنا واطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلون